باقربيكي بتقوحي قلبك كل ما يحن الهوايا والدمع لو شفت نفسك في المرايه طبعا لانك مش مع ده إتالك الدنيا لحد لها قبح ناتي وبتحضني بالي الهدى حبيتي راجل ما زور بس هقولك حبيتي راجل أنا أضربيك رغم إني سبتك لسمت نسيش كلامي عم ما لا تخدمه الدقة علشان تنامي وعرفت متأخر مامي A ty kundź, ty kundź, ty kundź, ty kundź, Masz, ja u mnie Tirajel, ma zura, bis,